شوف الجنة بعينيك وتمتع بالحياة جبنا الدنيا دي ليك والصعب تحدنا نور الشمس يناديك يدخل قلبك دفاه وهرم باصس عليك والسماء صفية وراك أحلامنا شمس عربية في بالخطوة الجاية Hát le is adtak morissám, sehogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy hogy